نفسي عرفتك بين أحضان الكآبة والجراح نفسي فصابا إنما الدنيا وإن رقت كفاة نفسي بين أحضان قتيل الارتياح يسعى أن كان كم جميع للمال يا نفسي قتيل الارتياح يسعى وراء المال أنا كان مغلول السراح ترك الحياة فما استفاد من الحياة ولا استراح ترك الحياة فما استفاد من الحياة ولا استراح نفسي عرفتك بين أحضار الكآبة والذراح ربه عاف وليس يقتل لوعتي إلا البواح إلا جات إليك يا ربي لأطلبك السماح ربه عاف وليس يقتل لوعتي إلا البواح السماح فاغفر ذنوبي واجعل سعي الحثيث الى نجاح فاخبر وجعل سعي إلى نجاح نفسي عرفتك بين أحضان الكآبة والجرى لا <سؤال> <سؤال> تيأسوا